خيرات تدين اذكر الهك لا تنسى ربك فالاذكروا انوا وذكر الهك للانكار اسرار لا تنسى ربك فالاذكروا انوا والذكر يا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 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسير على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقات التي نتعرف فيها على باب الله الأعظم على باب الوصول إلى رب العزة سبحانه وتعالى على الباب الذي من دخل منه وصل بإذن الله إلى الكرامات التي تتراءى له في الدنيا والآخرة. إنه باب ذكر الله عز وجل. سنعيش في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى مع أسرار الأذكار، مع أسرار الأذكار، وأسرار الأذكار بيان معانيها. وبيان فقهها وبيان ما يتعلق بها في أحوال العبد وسلوكياته في عقيدته وعبادته في خلوقه ومعاملته إننا نجد في أيامنا هذه انشغال كثير من الناس عن ذكر الله عز وجل ونجد في جانب آخر فهم كثير من الناس لذكر الله عز وجل فهما قاصرا ليس هو الفهم الذي أراده الله عز وجل لعباده الذاكرين الموحدين فبعض الناس مشغول عن الذكر وبعض الناس يفهم الذكر فهما قاصرا ويضعه في غير موضعه وهناك طوائف أخر يتجلى أمرها إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات لماذا ذكر الله عز وجل نفرد له هذا الحديث الواسع أو نعيش معه في هذه الساعات لأنني كما قلت هو باب الله الأعظم الذي دخل منه الداخلون ووصل إليه منه الواصلون وتعالوا لننظر في هذه المقدمة الرائعة الراقية التي سطرها ببنانه وكتبها بيده ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن الذكر وسأقف مع هذه المقدمة وقفة تفتح لنا الأبواب وتوسع الآفاق وتحببنا في ذكر الله عز وجل وسوف نتعلم ما هو الذكر وما هي أقسامه وما صيغه وما أنواعه وما يتعلق به إن شاء الله عز وجل من جوانب كثيرة لننظر في هذه المقدمة ولنعتبر بما كتب فيها قال ابن القيم رحمة الله عليه الذكر منزلة القوم الكبرى القوم هنا يعني بهم الربانيين يعني بهم الواصلين إلى الله عز وجل يعني بهم العارفين بالله تبارك وتعالى الساعين إلى مرضاته أيامهم كلها منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون انظر وهو يقول منها يتزودون لأننا ندور بين الأشباح والأرواح فالأشباح هي أجسادنا والأرواح قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وأسرارنا فزاد الأجساد والأشباح طعام وشراب وأما زاد الأرواح والقلوب والأسرار فذكر للواحد الغفار يبقى الذكر هو زاد المتقين وسنشاهد ونسمع ونرى كيف كان الصالحون لا يغيبون عن الذكر بحال أو يذكرون الله ذكرا كثيرا لدرجة أن بعضهم كان يشبه الذكر للإنسان بالماء للسمك فيقول الذكر للإنسان كالماء للسمك فإذا فارق السمك الماء مات كذلك الإنسان إذا غفل عن ذكر ربه مات قلبه نسأل الله عز وجل أن يفتح أقفال قلوبنا بذكره وأن يستعمل ألسنتنا في كثرة ذكره الذكر منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون التجارة مع الله عز وجل التجارة الرابحة التجارة التي لن تبور ولا تبور استمع إلى قول الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فمن ذكر الله عز وجل تجارته لا تبور كيف لأن الذكر كما سنتعلم يكون بفهم وبغير فهم بمجرد أن آتي بالأذكار بلساني مع شروط سنذكرها حتى لو, لو, لو لم أفهم معنى الأذكار أخذ أجرا نعم هو أجر قد يكون يسيرا لكنني لن أحرم من الأجر يعني لنفرض أنني قلت ألف مرة سبحان الله ولا أدري ما معنى سبحان الله قلت ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا أدري ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله هل أحرم الأجر نقول لا لن تحرم الأجر ولا يستطيع أحد أن يفتيك بأنك محروم لأنك لم تفهم معنى التسبيح ولا معنى الحوقلة لكن نقول هل تقيم الفرائض فإذا كانت الإجابة بنعم نأتي إلى السؤال الآخر هل تجتنب الكبائر فإذا كانت الإجابة بنعم نقول لك أبشر أنت تقيم الفرائض وتجتنب الكبائر وتذكر الله حتى ولو لم تفهم المعنى أنت مأجور إن شاء الله أجرا يليق بحالك لكن إذا تعلمت المعنى فإن الأجر يزداد ويزداد ويزداد كما سنوضح يب تجارتك مع الله عز وجل من خلال الذكر كلها مكسب سواء فهمت هذا الذكر أو لم تفهمه ونحن في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى إذا وفقنا الله عز وجل واتسعى بنا ولنا الوقت سنوضح لحضراتكم معاني أذكار كثيرة تجدد الإيمان وتنشط الطاقات منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون إليها يترددون ليه لأن الذكر ليس موسميا ليس حالة طارئة وتزول بل إن الذكرى من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام كيف ذلك؟ سنجد أن هناك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة أذكار موظفة يعني كان ذكر ده وظائفه كثيرة يعني زي ما يكون وزارة وزارة مين؟ لا ده زي ما يكون قارة بأكملها وقارة فيها بلاد دول والدول فيها محافظات والمحافظات فيها مدن والمدن فيها أحياء وفي قرى فحتلقي الذكر عبارة عن قارات ومدن وأحياء وقرى حتلقي كل حالة لها ذكر فالصباح له ذكر والمساء له ذكر فقبل الصلاة ذكر وأثناء الص الصلاة ذكر وبعد الصلاة ذكر الطعام ما قبله له ذكر وما بعده له ذكر الوضوء ما قبله له ذكر وما بعده له ذكر تغيير ملابسك أو تبديلها ما قبلها له ذكر وما بعدها له ذكر رؤية الظواهر الكونية ك البرقي أو سماع الرعد رؤية المبتلين عند سماع الصياح الديك ونهيق الحمير عند عند ستجد أن هذا الذكر محطات يتردد الإنسان عليها ولا يستغني عنها بحال إذن الذكر منزلة القوم الكبرى التي التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما دون ثم يقول قولة رائعة رحمه الله تعالى والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل يعني كأنه يقول لك أنك لن تذكر الله عز وجل إلا بإذنه طيب هو الواحد فينا حين يريد أن يصلي هل يصلي بطاقته وقوته أم بعون الله وتوفيقه بعون الله وتوفيقه فكأنك حين تذكر الله عز وجل بأنواع الذكر كأن الله قد أرسل إليك منشورا خطابا إلهيا حين تتسلم هذا الخطاب لقد اعتمتا أيها الذاكر في أهل الولاية مش اللي بيتولى أي وزارة له رسالة فيها اعتماد وزير أو اعتماد رئيس أو اعتماد محافظ أو رئيس جامعة أو كذا أو اعتماد الخطاب التعيين للوظيفة دكتور مدرس مهندس طبيب هو الذكر كده إذا أراد الله بك خيرا أرسل إليك منشور الولاية لتكون وليا له ما منشور الولاية حين تكثر من ذكر الله؟ هذا هو طريق اعتمادك في أولياء الله فإذا وصل ذكر الله إلى لسانك وقلبك وحالك فأعلم أنه اقتمل اتصال بينك وبين ربك أما المحرومون من الولاية فإنهم لا يصلهم خطاب الاعتماد لا يصلهم خطاب التعيين تجدهم دائما مصروفين عن ذكر الله قبل الطعام لا يبتدئون بالت... بالتسمية ولا ينتهم بالتحميد عند دخول المنزل عند الخروج قبل النوم بعد النوم عند الأرق كما سنتعلم بعيدون عن ذكر الله عز وجل فهؤلاء لم يعتمدوا في الولاية أيها الإخوة الأحباب لا بد من أن نعمر قلوبنا بذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا وأختم هذه الحلقة بقول الحسن البصري يبين لنا الترمومتر الذي نختبر به إيماننا وحياة قلوبنا قال تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي ذكر الله وعند قراءة القرآن فإن وجدتم قلوبكم عند هذه الأحوال الثلاثة فاعلموا أن قلوبكم فيها حياة وإلا فاعلموا أن الباب مغلق اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك واكتبنا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكر إلهك للأذكار أسراره لا تنسى ربك فالاذكار أنواعه.اذكر إلهك للأذكار أسراره لا تنسى ربك فالاذكار أنواعه.والذكر يف اتحوا أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق آخير الله قد أعلى بالذكر منزلة ما أجمل الليلة تتلى فيه أذكار اذكر إلهك للأذكار